صلى الله عليه وآله وصحبه يسلم كثير من نبال لأن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله يسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنا وكل بدعة وظلالة وكل, وكل ضلالة في المرة الماضية أخذنا في الدرس ما يتعلق احكم مقدمة مختصرة بعلم النحو والمبادئ العشرة صحيح؟ توقفنا عند هذا ترجمة مختصرة ابن جروم تمام؟ المبادئ العشرة مفهومة المبادئ العشرة مفهومة المبدأ الأول ما هو؟ والمبدأ الثاني لا تضع رأسك نعم؟ ما كنت حاضرة؟ مثلاً المبدأ الثاني، الموضوع. لكن نقلت الدرس، نقلته. ففهمت؟ فهمت الدرس اللي نقلته؟ فهمتم؟ ذكرت مع إخوانك ولا لا؟ ذكرت حالك؟ ذكرت لحالك أن وحدك؟ ها. طيب وإيش المشكلة عليك في الدرس؟ عندك أشياء لم تفهمها ولا؟ طيب المرة اخرى الذي يفوت الدرس يكتب الدرس ويذاكر مع نفسه ويذاكر مع اخوانه وبخط احمر يسطر فوق ليس تحت فوق ما لم يفهمه مساله هو الهامش تكتب مساله لم افهمها او لم تقتضح لي وفي الدرس يطرح سؤال واضح هكذا اخو اكون قد اقمت عليكم الحجه لا موضوع. الثالث مهندس أنت أيضا. سادس كذا. أنت كأخيك. سادس. والرابع النسبة. الخامس. سادس. اسمه. السابع. ها؟ والثامن خياشر. خياشر؟ والسادس عشر. ما ليش حكم حكوم وذكره؟ ما شاء. نجيب. لا لا جيب باقي واحد. ها؟ الواضح. رجاء من الحضور الواضح. طيب. قاعده إذا سألت لا أحد يضع واضح؟ كل الرؤوس متصبة إليا. أينه؟ طيب المبادئ هذه واضحه اذا واضحة واضحه نسبته يعني التباين بمعنى الانفصال عن علوم الشريعه هو العلوم الشرعيه اول العلوم الشرعية قسمان علم مطلوب لذاته وعلم مطلوب لغيره المطلوب لذاته الاعتقاد والفقه عقيدتك في ربك عز وجل أن تتعرف على الله عز وجل برضوبيته وولوهيته وأسماهه وصفاته ووجوده عز وجل لم تطلب لا تلابد والأحكام والثقة الأحكام الأملية حتى تعبد الله سبحانه وتعالى وهذه لا شك أنها الأصل في الاستقلال عليها الكتاب والسنة فيذكرون علم التفسير وعلم الحديث أيضا من العجوم المقصودة لإذاتها لكن تصل إلى وعلم مقصوم مطلوب لغيره أن يوصلك إلى الذي ولداته وما هي العلوم التي تصل بها إلى العلم الذي إلى علم الاعتقال وعلم الفقه وغيره تقسيم آخر هناك علوم الأصول في علوم آلة علوم أصلية وعلوم فرعية أي علوم آلة توصلك إلى مثل التفسير كلام الله تفهمه ماذا ب قواعد أصول تفسير، الفقه تأتي لقواعد الفقه وأصول الفقه، وكذلك قواعد في اللغة العربية، الحديث لا بد أيضا له من أصول الحديث، لا بد من أصول النحو وعلوم اللغة. يفهم؟ واضح؟ فإذا أول هذه العلوم كانت مترابطه لا أنها ما ما كانت مستقلة كل واحد مستقل عن الآخر، لكن بعد ذلك بدأت العلوم تستقل صار لنا علم الفقه علم الاعتقاد التوحيد والإيمان السنة وعلم الأصول أصول الفقه ومستهل حديث واللغة والنحو والصرف والبلاغة وإلى آخر واضح؟ هو التباين بمعنى منفصل عنها يعني هذا علم مستقل وهذا علم مستقل وهو من علوم الشرية بمعنى ما ذكرت سابقا مقصود لغيره او من علوم فهمت يا اخي كيف الاسم ها؟ عادي فهمت يا عادي تمام. غير سؤال غير هذا السؤال مبادئ واضحة الدرس بعد اخذه تراجعونه عندك اسبوع تراجع الدرس حاول تضبط ما يمكن حفظه الدرس كيف يحرض عندك مثل وعندك شرح تمام؟ المتن يحفظ. الذي يصعب عليه حفظ المتن أو كيف يحفظ المتن؟ يقرأ ويكرر، يقرأ ويكرر، يقرأ ويكرر. كم يقرأ؟ كم؟ خمسون، ستون. كتير. ولا يفهم ينير. لا يرفع بصره من الورق. يرضى؟ لا يرفع بصره من الورق. يقرأ؟ ولا يرفع بصرة من أخر. بعد الستين الخمسة والستين يرفع بصرة ليتأكد هل ضابط العبارة ولا لا أو قد يكون قوي الحفظ يقرأ خمسة يحفظ أو أشهر أو أشرين أو خمستاشر لكن حتى يثبت الحفظ إذا كان الحفظ عليه صعب يقرأ ويكرر، يقرأ ويكذر يضبط العبارة في الزملة ولم يحفظ وإن لم يحفظ مفهوم؟ عندنا الآن الشرح الشرح يحت... يتضمن ماذا؟ يتضمن فك عبارة المتن فك العبارة كما شايفين الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ايش معنى الكلام؟ سمعنا اللفظ المركب المفيد بالوضع ما معنى؟ هذا فك العبارة هذا شرح هذا شرح لهذا المتن وعندك الأمثلة عندك احكام النحويه وعندك الأمثلة الأحكام النحوية والأمثلة تحفظ أما إذا كانت أمثلة سهلة ويستطيع أن ينشئها من عندي ما يحتاج حفظها، لكن أحكام تحفظ والمعنى يقرأ ويؤهد إذا أمكن حفظ الله بارك وإلا يقرأ ويكرر حتى يضبط في الجملة فهمتم إذا مشيت بالطريقة هذه ختمنا المثل إن شاء الله لا أقول تصير نحويا لكن نصف نحوي إن شاء الله خلاص باتباع طيب نجرب ان شاء الله نبدا اليوم في المتن نعم سؤال طيب من يقرأ المتن اقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو ابو عبد قال زيد له رحمه الله وهو ابو عبد الله محمد بن محمد بن داوود أفضل هاجي معروف لأجرون المولود, المولود في سنه 72 وسبعين وستمائة في سنة 72 نعم في 72 في الله تعالى قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقول اللفظ اي شانه هذا كلام شانه وقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذه العلامة صحيح بدأ بماذا بالكلام نحن الآن نحن الآن ندرس أي علم أن قلنا ما موضوع علم النحو <تصفيق> كلمات ما <تصفيق> معنى الكلمة العربية ما معنى الكلام فهذا كلم ترتيب عقلي منطقي سليم فأول ما تبدأ تعرف ما هو الكلام تعرف ماذا ما هو الكلام لا. الآخص بك الآخص سليم؟ نعرف الكلام ما معنى الكلام هكذا يا نعرف ما معنى الكلام في اللغة في اللغة الكلام في اللغة هو ما أفاد معنى هو النطق المفيد للمعنى النطق الذي يفيد معنى هذا هو الكلام فهمتم واضح كل نطق أفاد معنى فوكله طيب طيب مراد محمد كلام ولا لا محمد يفيد معنى ولا ما أفد لم يفيد أنا أفادني معنى أن شخص اسمه محمد مثلي أنا هذا أفاد معنى سميه كلام طيب وجاء زيد افاد ولا لا افاد ما والكتاب في الدرج افاد ولا لا هذا اسمه كلام اذا الكلام هو النطق الذي يفيد المعنى طيب النحاة درج على ان الكلام هو ما افاد معنى سواء كان نطقا او اشاره او خطا او علامه او نصبا وهذا بايشا واضح هذا ليقة يعني قالوا الكلام هو ما أفاد معه سواء نطق جاء زيت أو إشارة هل جاء ال... هل جاء الشيخ تقول هكذا يعني لا أو تقول هكذا نعم جئت هذا كلام هذا إشارة أو تقول هكذا تعال أو تشير لا هذا إشارة قال هذا كلام الإشارة أو الخط تكتب تكتب إلى إنسان شيء. هذا قال وهذا كلام أو علامه عند لا لا عند اللغة. اللغة عند اللغويين يعني بعض اهل النحو ذكروا أن هذا في معنى اللغة أو العلامة في الطريق تجد تجد علامة قطعة حديدية دائرة داخلها ثمانين وعليها جاء خطة حمر ماذا تفيد واحد قائم هناك يقول لك لا تزيد سلعة كأن ثمانين كما ما تفسير صحيح إذن قال هذا كلام هذا العدد العلامة أو الأنصاب يعني النصب يعني أن ينصب شيء للدلاله على كلام ينصب شيء حجر أو نحوه يدل على معنى معين، لكن هذا حقيقة فيه شيء والصواب أن الكلام لأنه يعني في مسائل أقادية تنبني على القضية هذه فالصواب أن نقول الكلام في اللغة نطق أفادا معنى واضح؟ نطق يفيد المعنى نفهوم لأن بعضهم تضرد بهذا إلى إثباء أنه صفة الكلام من عز وجل يقول الكلام هو الكلام النفسي لأن الكلام يفيد كل هذا الإشارة كلام والعلمة كلام والتقيم كلام والنصب كلام والخط كلام والنطق كلام فقول عز وجل وكلم الله موسى تكديمه حتى يسمع كلام الله قال الذي في نفس الله هذا خطأ في أهل السنة والجماعة الكلام من جهة السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بلغض وصوت وحرف واضح يعني لا نطيل لا نفصل في هذا لكن نقول في اللغة هو نطق أفا جمعنا تمام وبالتالي كل نطق اجتمل على لفظ وحرف وصوت يفيدك معنى سميه ثلاث وعند النحات لما نقول عند النحات أي اصطلاح لنحات يا مره. ماذا؟ ما ما نصلح النحو؟ يعني ما تفاهم عليه أهل النحو. فإن النحو عنده اصطلاحات ما ما يعني تعريفات علمية. تعريفات علمية اتفق عليها أهل الفن. واضح؟ مفهوم؟ النحو هنا. إنه حتى إيش قالوا؟ قالوا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما من اللفظ؟ تعالي حضور الدرس تعالي. من بنت لي؟ منك واحد ولا؟ منتك؟ تعالي حضور الدرس. هاي الأشياء. نعم قلنا هو اللفظ طيب الآن ننجو إلى كل كلمة نأتي إلى اللفظ اللفظ ما معنى اللفظ اللفظ في اللغة هو الرمي إذا فاتكم شيء قلوا لي يعني استدركوا. إذا فات شيء يقولون تقول أكلت التمرة ولفعت ويقلت النوى ايا رميتها لفظت النوى ايا رميتها لفظ شيء رماه واما عند النحاة فاللفظ هو صوت مشتمل على حروف او بعض حروف الهجم هو صوت مشتمل على بعض حروف الهجم واضح توقف هنا نفهم ما هو اللفظ اللفظ هو صوت مشتمل على حروف الهجم لما نقول صوت لما اقول صوت هذا الصوت هذا اللي نسمع الان نسمعه يدخل ولا ما يدخل لما نقول صوت صوت النجار يدخل ولا لا يدخل. وصوت البهيمه تدخل وهذا يدخل هذا صوت لان قلنا مشتمل على حروف الهجاء خرج الصك ديالي خرج صوت النجار خرج صوت الطق صوت الباب شعر صوت يشتمل على حروف الهجاء المبتؤه بالالف ومنتهيه باش بالياء تقول على منزل تسعه حروف ا ب تاء جيم حاء باء تاء جيم حرف جيم حاء خاء ذال راء زاي سين صاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون وقيل في الأخير همزه أو لم أليف أيضا واضح هل هي حروب لجنة إذا فعل الصوت إذا كان فيه حرب من حروب لجنة سميناه لفظ طيب زيد نفضوا لنا وعمر نفضوا نعم سنة نقولنا صوت صوت فيه حرف لجنة علي حرب نصر نفض محمد وزيد وعلي ومراد وعبد العزيز أنت أنت يا شيخ لفظ ولا لا اسمك عادي أنت يا عادي نعم والأخ اسمك نبيل لفظ ولا لا نبيل لظوا ولا لا صح وزيد مقلب زيد ديج لفظ لنا لفظ وأي كلمة أنشئها كلا نما كلا أو شرا شراهة لفظ لنا لأنه صوت مجتمع الحروف في جمل. هل جهيم راد؟ لا واضح. كل الكلام الذي كنا نتكلمه مقرير من قبل هذا كله سمي أصار هذه كل أصار مركبة لكن كلها تفيد معنى المهم إذا كان صوت في حروف أفاد معنى سميناه لفظ لم يفيد معنى سميناه لكن الذي يفيد معنى نفهمه هذا نسميه لفظ مستعمل أو لفظ مفيد لفظ المستعمل او لفظ مفيد واضح نعم اذا افاد معنى سميناه لفظا مفيدا او لفظا مستعملا وباختصار نسميه قول فهمتم واضح باختصار نسميه قول A dzięki, że sobota ma 30 dni, a I use it. Ah, why I So you أو يعني صار لفظا مفيدا او لفظا مستعملا وان لم يفرق فهو مهمل هذا لفظ مهمل ايش معنى مهمل يعني غير مستعمل نعم <تصفيق> نعم، فقال <تصفيق> سادج ليس المهم. هذا كلام سادج يعني كلام ساقط كلام ساق لا قيمة له. الساذج السادج إهمال لقيمته، ليس لمعناه المهمن إهمال للمعنى. أما السادج، فإن قلت أنه هذا كلام سادج مهمن. مهمل لكيمته مهمل هذا رفض سالج أو قول سالج يعني كلام صاطق كلام لا قيمة له كلام لا وزن له في العلم ونحو ذلك أي كلام يعني ما أن يكون جواب في يعني كلام يعني ليس كلاما علميا مع أهل العلم أو كلام فيه بذاء في في, في, في, في, في, في العبارة كشتمي ونحوه، ها؟ أو نحو ذلك أو نحو ذلك، ها؟ نحو ذلك. أن يأتي فتوى آلي مثلا أو فتوى بعض أهل العلم في فيقول دعنا من خ من خلاصت هؤلاء لا. الذين لا يجاوزون حرق الحجب، ها؟ كلام أهل البيدعة هذا يقولون كلام سائر الأهل. خذوا مثلاً يعني لا مثلاً أهل البيدعة فهم؟ ما فيك؟ أنت فهمتم اللفظة؟ في واحد ما فهمش كلمة معنى اللفظ. هل يوجد من لم يفهم اللفظ؟ ما يوجد. اذا الكلام هو اللفظ. قال المركب. ما في تبشور عندكم؟ موجودين. شاف الله يلا شو على حفظ الطاعه. كنا عيزان الكلام هو اللفظ المركب المركب ما هو ما فهمتم اللفظ الانه طيب المركب الترتيب في اللغة هو وضع الشيء على شيء. أو ظلم شيء إلش؟ أو إلقاءه به؟ هذا المعنى تقييد. ما المقصود به في الاصلاح؟ المقصود به ما يسمونه؟ بالتركيب الإسنادي تركيب التركيب الإسنادي طيب إيش التركيب للسيناريو؟ لما أقول جاء زيد جاء زيد أخبرت على زيد على زين بالمجيء ولا لا ذهب الطالب أخبرت عنه بماذا بالذهب أخبرت عنه بمعنى نأسمت إليه جاء زيد اسندت الى زيد المجيد ذهب الطالب اسندت الى الطالب الذهب صي حيني وجود ما شاء الله ما شاء الله التركيب الاسنادي ميد الفعل وفاعل مبتدا وخبر ان تسند الوصفه الى الذات كجاء زيد وزيد عالم وانتم تدرون ان النحو النحات النحات حفظوا ما زيد ما, ما حتى ذكر بعض مشايخنا أنه له, له فيه ما فيه من فيه شيء من النصب والعداوة ل يعني لعلي رضي الله عنه من معه. يعني عن عن المزاح هذا كله من أنه من أحد منهم أهل السنة المهم ما يعني أنا ذكر بعض مشايخنا مازحا هذا كله يعني جاء ذي ذاب ذي وضرب ذي وظهر وظل زيد يعني زي الظالم ومضره ما يعني في نفس الوقت والظالم زيد ونحن حتى قال القائل أنا مالي ولزيد جاءن فوين ما شاء يذهب قيد زيد لنا جا صين المرح ترتيب إشادة أستقبلي إسماعيل هل, هل نفهم تركيب اسنادي اللفظ المركب نقصد به تركيب اسنادي نفهم يعني لا نقصد يخرج منه انتبه معي يخرج منه التركيب الاضافي كيف ما تركيب إضافي ميزان عبد الله نكتب ونتوقف لينتهي نكتب ونتوقف لينتهي هذا التركيب الإسنادي فهمتموه الللا واضح إن شاء الله واضح الأحياشات لحمورات واضح شوف منته ماذا من فم تركب السدي نأتي نحن نقصد في قولنا النحاة يقصده في قوله من كلامه واللظة المركب يقصد التركيب ما يقصد التركيب الإضافي كعبد الله ها؟ اضفته إلى الله أنه عبد الله كحصير المسجد ها؟ كطالب المعهد طالب المعهد ومسجل زيد وله هذا يعني اضفته هذا غير مقصود عبد الله ليش كلام عند اللوحات خاطئ النزي ليس كلام طالب المعهد ليس كلام مسجل فلان ليس كلام هذا تركيب هذا تركيب ماذا إضاحي. آه، إضافي نعم استخرج منه مركب تركيب هو المركب تركيب ولا وم... المركب أنواع تركيب سنادي وإضافي ومسجي وحكايه هذه يجينا مهدي مهدي قلنا في التعريف نقصد ماذا التركيب الإسناد هذا لا يقصد هذا حتى تفهمونا لا نقصد هذا طيب فرجنا تركيب الاضاءه كذلك التركيب الإضارة التركيب المسجي ما ترتيب المسجد يعني ترتيب اسم المعسمي مثل حضر الله مثل لا ما هي كذب شكات مثل شكات ذكر هذا تركيب مزجى إيش ما مزجنا كلمة بكلمة بعلق بلا وبك معدى وكلم حظة وموت قاسي لقاسي خان كلمة مزجناها بكلمة هذا نسميه تركيب المزجي وهذه أسماء لماذا؟ أسماء لذوات أي أسماء إنسان أو, أو أماكن أو نحو ذلك هذا نسميه تركيب المزجي مزجنا كلمة بكلمه مزجناها هذه واضح؟ مفهوم؟ أليس موظفهم يقول ما فهمت هي كلمتين بس سالقين لم افهم عبد الله ما هي ممزوجه اضفنا يا شيخ عبد الله اضفنا العبد لله حصير المسجد اضفنا للمسجد هنا اضفنا حضر للموت ما اضفنا جماله حضر موت أي ايوه ايوه ايوه عند اللغويين عند اللغويين ايه خلينا في الروميه نمشي واحده واحده الحين في الدرجه الاولى يعني. اللغه اوسع من النحو اللفظ دلالته في اللغه أوسى من دلالتي بالنقر يعني معنى اللغويين دلالة اللفظ في لغة العرب باستعمالاته فهمت؟ تمام أما عند النوحات هذا صلاح علمي صلاح علم النحو فيكون أخص هنا طيب الآن أوائك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية قال لنتقل اللغة العربية ولا لا طيب لفظة الكلام موجودة ولا موجودة موجودة قال الشاعر كلاما وقال فلان كلام يأتي وقال قال فلان كلام كلام هجاء فيك أو ذم أو كلام لفظة الكلام موجوده ولا موجودة طيب ماذا يقصدون بها نطق أفاد المعنى صحيح هل كان عندهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع من جاء هذا جاء بإن نحويون فأيهم أوساء اللغة فإمتى أعام اللغة أعام تكون أعام الغالب تكون أعام نتهم نها اسمك عبد الإله عبد الإله نعم كيف شخص فرحوظ المسجد والإضافة إضافة ذات إلى ذات ان تضاف وهذه الإضافة إضافة ملك أو احتصاص أو استحقاق لما تقول عبد الله عبد الله إضافة عبودية تمام الحصير المسجدي احتصاص يختص بالمسجد طالب المعهد يختص بالمعهد لكن لما تقول حضر موت أضفت إيش لإيش؟ الموت أضفت, أضفت الحضر إلى الموت ما هو اسم علم على منطقة مزجنا كلمة بكلمة من الصباح مساء وإن كان هذا من الظروف المبنعة في التنزلبي مزجت كلمة فيها. أما الإضافة فتفيد أن أنه ماذا ملك له أو مختص به أو يستحق تمام نعم مواصم باقي لنا التركيب اللي يسموه الحكاة تركيب الحكاة ماذا؟ شابا طرناها وتأضبط شغل شاب قرناها القل هو الشعر الذي تصفره المرأة على جانب اليمين جنب اليسار ها فهي ضفائر قال شاب قرناها هذا صار علما للمراه والقلم معروف الضفيره هذه كما قال ابن هشام المرأة إذا اذا كانها شعرا وكف غسلت تيفا ويجان شعرا ثلاثه في ضفائر يعني وفي بعض الروايات قرون تلقى اثنين خلفها وتلقى خلفها المخصول هذا شاب قرناه وتأبط شاباً تأبط يعني تحمله وفعله وتكتم عليه ونحو ذلك تأبط شاباً هذا شاباً في الماضي وقرناه فاعل مضاف لهذه الله تأبط فاعل والفاعل مستفيد غيره هو وشاب ن<body> انا ماني انا رب يعني مب ابي على هذا المستوى لكن هذه جمله صارت اسم على واحد جاءت ابط شبر ورايت ابط شبر مرات بتابط شبر وجاء شاب جاءت شاب قرناها ورايت شاب قر شاب قرناها ومرات بشاب قرناها يعني جمله علم على فلان وهذا ليس اذن ما ليس اذنها ناس يعني يتنابزون بمثل هذا او يسير في بعضهم اسم مثل هذا ها ايش ركن الدين مضح يعني مثلا واحد ها يكتر يكتر من قول من قوله مثلا ما ما هذا والله لو رأيت والله لو رأيت, كل والله لو رأيت فأي يصير يلقب بها جاء والله لو رأيت ماذا يعني هذا موجود يعني في الدارجه عندنا موجوده موجودة تتعلمون هذا تنابزون بهذا البيت الكريم هذا يسمى التركيب الحكائي يعني يصير يحكى على الشخص بجملة هو صار متصف بها متصف بها أو ويختل من قولها أو نحو ذاته فهمتم؟ أتمبوا الله إذن اللفظ المركب ما معنى المركب؟ التر... المقصود بالتركيب هو التركيب الإسنادي لا التركيب المسجي ولا التركيب الإضافي ولا التركيب الحكائي الإش... وإنما المراد التركيب الإسنادي أي جاء زيد وزيد عالم وزيد في المسجد ونحوها تمام هو اللفظ المركب المفيد رجعنا إلى ما شرحناه سابقا رجعنا إلى ما شرحناه سابقا قلنا المفيد أي مستعمل هو القول وهو قول صحيح اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع اسمعنا الوضع أي بوضع اللغة العربية بالوضع العربي أي بالوضع العربي طيب هنا مسألة اللغة هل هي توقيفية من الله أو بوضعية بوضع أو مسألة ما, ما نؤلج عليها يعني ماذا الأخ العرب يستعملون نفضل العدل ولا لا قل نعم قل بلا نعم يستعملون الشخص يقصدون بالعدل يعني المعنى التقريبي هو الحكم بالقسط عدم الظلم عدم الجور اتباع الحق ها؟ الحق يخصر دروب العدل هذا صحيح هذا المعنى وضعته العرب وقصدته إذا الكلام هو النظر المركب المفيد بوضع العرب نقولنا دون النظر إلى المسألة في مسألة يقولون هل اللغة وضعها الناس أو الله أزوجه علمهم إياها هذا مثال أخرى وعلم آدم لأسماء كلها مسألة أخرى طيب فإذن وضعت العرب جاء بمعنى الانتقال الى الشخص وذهب مفارقة الشخص وراح الذهاب مساء وغدا الذهاب صباحا والظهير وقت زوال الشمس وعصرا ومساء والأصيل الوقت الذي هو قبل المغرب ومغربا الوقت الذي عنده الشمس والشمس وهي هذا الكوكب الذي يضيء بناله الملتهبة أو بما فيه من الحرارة والقمر لهذا الكوكب والنجوم لما هو معلوم والأرض والملعقه والقصعه والطاولة وكتب ومشى وصلى بما ندعى وقال ودرس وكتب هذه كلها وضعها العرب لمعنى معين للا إذن فالكلام هو ذاك اللفظ الذي أفاد معنى وكان مركبا وقد أفاد معنى وضعه العرب فجاء زيت ماذا يفيد أن زيت أقبل إلينا صح ولا لا طيب إذا قلت جاء زيت فأقول لك انا وأين زيت غير موجود زيت زيد موجود ما لا في وقت اسمه زيد يوجد وقت اسمه زيد طيب ما يمكن أم, أم باب النحو غير موجود لأني. أنا أقول زيد غير موجود فتقول لي لا أنا أقول جاء زيد بمعنى را را هو نائم في بيته هذا يصح ما يصح لأن عرب ما وضعت جاء زيد لأن تدل على معنى هو نائم في بيته جاء زيد بمعنى أقبل إله لو انتقل من مكان كان فيه وحاضر عندنا هو الان عندنا فهمت, فهمت يا جماعه فهمتم وهكذا نام عمرو وفلان في المسجد وفي بيته ويدرس وياكل ويناحي واضح هذا لكن كان واضح كل واحد يعطيني كلام مفيد مركب بالوضع ونبدأ باليمين فالإسم سامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لفظ لا لفظ إله لفظ الحي لفظ القيوم لفظ وكلها جلت على معاني إما في نفسها أو إما في غيرها وهذا مركب مبتدا وخبره وغيره وبالوضع فالله بمعنى الإله المعبود بحق لا تفيد النفي إله إلا الا هو الحي القيوم يعني لا معبود بحق الا هو سبحانه لا نعم لاخ ياسر ذهبت الى المسجد هذا كلام لا نور راجعت الدرس فانوردي نور الدين هذا مركب أي تركيب؟ سنادي ولا مجدي ولا اضافي إضافي ولا حكائي ومو حكايي وليس مج مضافي نور الدين يعني أنت منور للدين. إن شاء الله أن زوجي تعالى ينورني. مراد سبورة الفصل هذا مركب مضاف اضفت السبورة الى الفصل لكن جبه بجملة سبورة الفصل ليست كل الحقة متابعة. ليست نظيفة صحيح؟ نعم نعم نعم. مثل تقرير عن هذه الصورة، في من كلام هذه الصورة. هي تكون تكون هذه سبورت الفصلي، وتذاكر. تكون هذه تقرير؟ ما هذا؟ عبد الله ليس كلام عند النحات لكن إذا قلت من جاء سألتك من جاء فقلت عبد الله ما تقدير جاء عبد الله لم تصر عبد الله ولي وحدها أنا قلت عبد الله لوحدها شاهدت لا اسمك عبد الرحيم جاء إذا اذا القى المعلم الدرس كتب طلبته او اذا شرح المعلم الدرس انتبه طلبته واما اذا جاء المعلم فينبغي ان يجد كله حاضر لا اسمك فارس اقرا يا فارس قل يا فارس مررت بالرجل تمام لا. القاسي التقيت بعملي لا خالد. الوضوء هو افعال مخصوصه نعم بنيه مخصوصه نعم نسم طول. عمر قرا قل يا عمر ذهبت الى العمل طيب نبيل ما شاء الله كذلك ختمت القرآن أنا أسأل ختمت القرآن. ما شاء الله إن شاء الله عز وجل ينفعنا إيش ينفعك ها؟ بلال. بلاد قل يا بلال. وجاء ربك والملك صفاً صفاً يوم القيامة دق الجرس ما ليش هذه ما عندي وجاء ربك والملك صفان صفان يوم القيامة عندما يحشر الناس في عبد المحشر عبد البرضاء النقيه ويصير الهول عظيما تقتل منهم الشمس فيجمون في أروقهم منهم من يغرق في عرقه ومنهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى حقوه ومن يصل إلى ثديه ومنهم من يكون في ظل العرش كما جاء في الحديث كثير فيريدون فصل القضاء فيشفعون ويطلبون الشفاعه من ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وكل يقول لست لا حتى تنتهي في الى نفسه فيشفع الى الله عز وجل لهذه الامه فياتي الله عز وجل يفصل القدر وجاء ربك والملك صفا صفا ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ويقول عز وجل يا شر الجن والانس من استطاع منكم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاع السماوات الرابع تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطة وهي بمعنى أيضا مما يفسرها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يتيهم الله في ظلل من الغماء والملائكة وقلهم وإلى الله الأمور وجاء ربك والملائك صفلا بعد صف كل صف سماء ينزل أولى وثانية وثالثة وثارة وثارة وخمسة سيسة سبع سبع صفوف لا خسنة يا شيخي قل انما لكل امرئ ما نوى إذا نويت فليس لك من الاجر الا بقدر النيه اسمك عبد الله قل فهمت الدرس وهو فهمت كلام فهمت؟ ليش محمد محمد قام نعم. هو دائما يظهر منك نحوية عبد السلام لابت الى المنزل الى المنزل نعم الحين انت راجع المنزل لابت الاسم عند الاله هل أتاك حديث الغاشية هذا استفهام. هذا استفهام وهو كلام والغاشية اسم لي... لي... ليوم القيامة لأن ترشى الناس قلت الرأس مرفوع، نعم، اسمك، ذا الرحيم، ذا الرحيم كذا، كذا الرحيم، ك... نعم، يوا، السماء صلاقيته، نعم، لسنا عليم، عادل. عادل. عادل، كعادل، نعم، لا إله إلا الله, إله إلا الله. كلمة توحيد، معظمها يختمنا... من الكلمات، إن شاء الله زوجة أن يكتب أن يحيي على الإسلام يكتب من الكلمات. والله أعلم هل مفهوم أصلاً فهم؟ لا سئلة نعم الله دخلنا في متاهات هنا هذه ألفاظ أهجمية وضعتها واستعملها العرب هنا يقولون ان في لغة العرب بعض الألفاظ أهجمية لماذا تستعمل؟ قيل هي أهجمية واستعملناها فصارت في الحكم العربية وقيل هي معرضة وقيل بل هو من توافق اللغات فإمتى؟ فصائدا إذا قلنا من توافق اللغات كناشئة وسنة ها وقصص أو القصص وإيران هذا جال قاد أنا جال فاضل الأرقام الأسماء ما الأعجمي والأجنبي يبقى عاجمته فهذه قيل أننا استعملنا العربية مستعمل الأعجم وقيل استعمل الأعجم وبحكم المحاكاة والمجاورة صارت عند العرب وصارت عربية وكيلة هي آجمية واستعملها العرب فصار في حكم كلام العرب تمام أما احكامها من ناحية النحوية فلها احكام ستأتينا إن شاء الله تعالى في موانع الصرف ونحو ذلك الله أعلم غيره نعم إيش هذا بحسب ما يتنسى فكم من واحد النظم عليه عيسى كما قال قال عبيد ربه محمد لا أحمده الله أحمده الله في كل الأمور أحمده هذا قال النظم أحمده هنا ماذا نظيم النظم لما قال النظم ميسور أيوة أيوة أيوة أيوة وأسر عليه أن يحفظ ما قد نثره، قد يحفظ, يحفظ, يحفظ عليه يسهل عليه حفظ النثر. كلام الله المركب المفيد ياخذه. ها يسهل عليه النظم. كلام الله مفيد ومستكن. وسمو وستكن. سمو وفعل ثم حفظ الكلم. واحده كلمه والقول ها وكلمة بها الكلام قد جاء. الجد والتنوين والنداء وأن. ومسد النزول تميزون جل إذا فعلت وادت ويغالي ونون أقبل أن فعل ينجل وإلى آخر وسواهما الحفو كهل وفي ولا وإلى واضح؟ هذا النظم سهل وقد الآخر يسهل عليه النظم فهو بحسبي ما تيسر عليك فيغال يسر عليك النظم حب، وإلا فلا تمام بعده انتهى أحسن شرح هذه النظم ثم ربه هو نفسه لكن فيه مشكله هذا النظم هذا هو قال قال ربه ربي وأحمد. الله احوى في كل الامور احمد وهذا شنقيطي متوف ويقولون انه نظم لأحد الـ من الـ من ادرا اظل بالعالم ولا غيره, ولا غيره. من, من ادرا ذكر أنه هو صاحب النظر هذا ما, ما أتوه حي يا ها؟ له شرح بالعالم له عليه شرح وفي أحد من طلب الجزائيليين سواله شرح أظن هو في المدينة أظن مقيم في المدينة اسمه توفيق الوينشاليسي أظن ها؟ توفيق أظن هو ما قرأت الشرح قد قدم له شيخنا الكون, الكون قدم له شيخنا عبد الرحمن الكون لا. أنا ما قرأت الشرح لكل هذا هو شرح طيب انا شرحت قديما في مدينه جلال، لكن ما هو مسجل ولا مكتوب لكل كل هذا الشرح ما يشار طيبا ان شاء الله والله اعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان يفصح باجماله